ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْفِرُ فرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من رب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 ما يجمعون قل ارئيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان أَم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إنِ اللهَّ لَزُ فَلِّ نَ عًَاَّ سِ وََلَكِ أَكتَرَهُم ل وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي وَمَا يَعْذُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّسْقٍ آلذَرَّةِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ